براهين, براهين حق اوضحت صدق قوله رواه ويروي كل شب وشايب ومن ذاك كم اعطى الطعام لجائع وكم مره اسقى الشراب لشارب براهين حق اوضحت صدق قوله رواه ومن ذاك كم أعطى الطعام لجائع وكم مرة أسقى الشراب لشاربي وكم مريض قد شفي من دعائي وإن كان قد أشفى لوجبتي واجبين فراهين حق أوضحت صدق قوله رواه يروي كل شب وشائبي ومن ذاك كم أعطى الطعام لجائع وكم مرة أسقى الشراب لشاربي وكم مريض قت يفي من دعائه وإن كان قد أشفى لوجبته واجبه ودرت له شات لدى أم معبد حليبا ولا تصطاع حلبه حالبه وقد فاح في ارض حصان سراقه وفيه حديث عن برا ابن عازب وقد فاح كف من مس كفه وما حل راسا جنس شيب الذوائبين اوضحت صدق قوله رواه ويروي كل شب وشائب ومن ذاك كم اعطى الطعام لجائع وكم مره اسقى الشراب لشاربي والقى شقي القوم فرس جزرهم على ظهره والله ليس بعاذبي فألق ببدن في طليب مخبث وعم جميع القوم شؤم المداعب وأخبر أن أعطاه مولاه نصرة ورعبا إلى شهر مسيرة ساربي فأوفاه وعد الرعب والنصر عاجلا وأعط فتح تبوك وماريب، بارهين حاطن أو ضحت صدق قوله، بارهين، وراءه ويروي كل شبه وشائبي، كم اعطى الطعام لجائع أعطى الطعام؟ وكم مرة اسقى الشراب لشاربي وأخبر عنه أن سيبلغ ملكه إلى ما رأى من مشرق ومغارب، فأسبل رب الأرض بعد نبيه فتوحا تواري ما لها من مناكب براهين بره اوضحت صدق قوله رواه ويروي كل شب وشائب ومن ذاك كم اعطى الطعام لجائعين وكم مرة اسقى الشراب لشاربي